أشعل علي ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي رصنا حوله لمر يوم الآياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هداي لبني إسرائيل ألا تستخر من دون وكيل؟ وَأَتَّنَّى مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْدُودُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْدُودُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا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 في الأرض مهوة ولتأمر نعوى كبيرا فإذا جاء رعد أولاهما بعثنا عليكم إبادا لنا أولي بأس شديد فجرسوا خلال الديار فإذا وكان وعدا مفعولا وَكَانَ وعدا مفعولا ثم وردرنا لكم كلكم وتعلمهم وامدر ما كن باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا بما لكم ترت عليهم وأنزرهاكم بأموال وبين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم وإن أتأتم فلها فإذا جاء وعد آفرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد آفرة يسوء كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَسْبِيحًا وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا أت ربكم أن يرحمكم؟ أت ربكم أن يرحمكم؟ وإنه تموذنا وإنه تموذنا وجعلنا جهنم ملكاتين حصيره وجعلنا جهنم ملكاتين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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا أليما وأن في ذا سرها لهم ما زاد الألما ويبيع الانسان بالشر دعاءا او بالخنق ويبيع وكان الإنسان عدولا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَيَّتَيْنِ وَكَانَ الْإنسانُ عَدُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَيَّتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ بصوة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب سمحونا آية الليل واجعلنا آية ناري بصوة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء, فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان في وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا إكادك كفاد نفسك اليوم علىك حسناً من استدع فإنما يحتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من استدع فإنما يحتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تجواذة وزر أخرى. ولا تجواذة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهل قوية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أمضنا وإذا أمضنا أن نملك قوية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعده؟ وكم أهلتنا من القرون من بعده؟ وكفى بربك بالذنب عباده قبيرا بصيرا. وكفى بربك من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مبحورا من كان يريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فهؤلاء كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفُوراً وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفُوراً كلا من وَهُوَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلَا وَالآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَخَصُّ تَفْضِيلَا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مَذْمُومًا وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه ورب الوالدين إحسانا. وقضى ربك أن لا تعبدوا. إما يبل غن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوستي ولا تنهرهما. أَلَا تَقُل لَّهُمَا أَسْكُنُوا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أَلَا تَقُل لَّهُمَا أَسْكُنُوا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل قَوْلًا كَرِيمًا وَقِيلَ لَهُمَا جناح من مَا دَنَا حَجٌّ لَّمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّةِ أَعْيُنٍ مَّا كَانَ رَبِّي بَائِسًا صَغِيرًا وَقِيلَ لَهُمَا مَا دَنَا حَجٌّ الرَّحْمَةِ وَقُرَّةِ أَعْيُنٍ مَّا كَانَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا في ربكم أَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ بِالْأَهْوَاءِ غَفُورًا إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ لَئِنَّهُ كَانَ لَيَتَمَنَّى وَلَنَغْفِرَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَآتِ الْيَتِيمَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ وَلَا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 وَإِنْ مَا تُعْرِضْ عَنْهُمْ بِغَضَبٍ أَوْ حَمِيدٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَإِنْ مَا تُرْفَضَنَّ وَسِوَاءٌ أَوْ حَمِيدٌ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنفك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محسورا ولا تجعل يدك مهلولة الى عنفك ولا تبسطها كل البسط إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبرا ولا تقتلون أولادكم خشية إملات نحن نظلمهم وإيادهم. ولا تقتلون أولادكم خشية إملات نحن نظلمهم وإيادهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن طغتنهم كانت فؤن كبيرة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 فَكَانَ مَنْصُوبٌ وَلا تَقْرِضُوا مَالًا لِتُكِيهَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالكسطات المستقيم وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالكسطات المستقيم ذلك قير وأحسن تقويلا ذلك قشروا وأحسن تأويله ولا تخف ما ليس لك بها ولا تخف ما ليس لك بها إن السماء والبرق والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السماء والبرق والفؤاد كل أولئك 12. لك كان عنه مسئولا ولا تنشي الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال tekrar팅ا 13. ولا تنشي في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال كل ذلك كان سلّيه وعند ربك مكروها كل ذلك كان سلّيه وعند ربك مكواها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك مما ولا تجعل مع الله إلا أن آخر فتلقى جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلا أن آخر فتلقى جهنم مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن يذكر وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن يذكر وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلا بالعرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلا بالعرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السر والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِنْ من شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآسرة حجابا مستورا. وَالْجَهَالِينَ وَذِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِشْجَاعًا نَصُوا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَن يَبْقَى هُوَ وَفِي أَبَالِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَن يَبْقَى ارْحَمْنِي وَقُرْآنَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ نحن أعلم بما يستمعون به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٍ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَسْتَجِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْتُورًا وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٍ إِذْ الظَّالِمُونَ إِنْ إِلَّا رَجُلًا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون تبيلا <تصفيق> <متحد> كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو او حبيبا او خلقا مما يثب بصدوركم او خلقا مما يثب بصدوركم فسيقولون من يعيدنا كل الذي فطركم اول مره فسيقولون من يعيدنا الا فقرتم أول مرة، فسيندبون إليك أوسعهم ويقولون متى هو، فسيندبون إليك أوسعهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إِلَّا بكم إلا قللا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إلا بكم إلا قللا. وقل أبادي يقول التي هي أحسن. وقل أبادي يقول التي هي أحسن. ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان لانسان عدوا مبينا ان الشيطان كان ربكم أعلم بكم إيشيء ورحمكم أو إيشيء وعزكم ربكم أعلم بكم إيشيء ورحمكم أو إيشيء وعزكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِندَهُ عِلْمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّ نَاذِرَةً بَعْضًا نَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَلَقَدْ فضلنا بعض عَلَى بعض وآتا نادى عود ذهورا قل اجعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل من دونه فلا ولا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 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنَّ قَوْمَكَ إِلَّا نَحْنُ نُهْلِكُ وَقَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْعَذُّوهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَإِنَّ قَوْمَكَ إِلَّا نَحْنُ لِكَيْ وَقَدْ لَمْ فِي أَمَتِ أَمْرَ عَذْبِهَا عَبَدًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَشْكُورًا كَانَ ذَالِكَ في, فِي الْكِتَابِ مَشْكُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ, نرسل إلا أن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ آيَاتَهُ لِقَوْمٍ كَذَّبُوا بِالْأَوَّلِينَ وَآتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَظَلَمُوا بِهَا وَآتَيْنَا كَمْدَ نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بها. وَمَا نُنْزِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ وما جعلوا إلَّتِي أغنَك إلَّا بِثَنَّةِ اللّهِ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْهُونَةِ فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الْقُرْآنِ وَالْخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَالْخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِلَّا كُلَّنَا لِلْمَلَائِكَةِ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِينًا وادي كل مناه تكسبوني انا فكته جد الا ايرى فوالا اسبح لمن خلقك تقيمنا قال الا انت كذا الذي ظلمت علي لئن اقضت يوم القيامة قال أَرَأَيْنَكَ كَالَ الَّذِي كَظْماًبتْ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَمُ إِلَى يَوْمِ الْكِيَامَتِ لَإِنْ أَخَّرْتَمِ إِلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ لَأَحْسَنِ كَنَّ دُذِذِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا لَإِنْ أَخَّرْتَمِ يَوْمِ إَّا طَلَ قَالَ تَعَكَ مِنْهُم فَقن جَن نَّمَ جَذ أُكُمْ جَد أَم قَالَ وَلَرَز ثمَمَن تَرعكَ لِهُم فَرين جَاءن وَالسَّبِّيْذِ مَنْ اسْتَقَاعَتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَهْلِهِ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِيلِكَ وَشَارِسْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِلْهُمْ وَالسَّبِّيْذِ مَنْ بِصَوْتِكَ وَأَهْلِهِ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِيلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وعرهم. وما يعيدهم الشيطان الا غرورا وما يعيدهم الشيطان الا غرورا ان الذي لديك لك عليهم سلطان ان الذي لك عليهم سلطان وكفاد ربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر مترصوا فضله ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر مترصوا فضله انه كان بكم إنه كان بكم وَإِذَا مَسَّتْكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِذَا مَسَّتْكُمُ النُّغْثَةُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلى الْبَرِّ فَلَمَّا نجاكم إلى الْبَرِّ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِلْتُمْ أَن يَحْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْتِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلًا أَفَأَمِلْتُمْ أَن يَحْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أو إلا عليكم حاخدا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم أمنتم أن يعيدكم فيه ساعة أخرى فنوصل عليكم قاصة من الشيء فيورقكم, فيورقكم بما تفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فيورقكم بما لا تجدو لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدمٰ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ولقد ك равمنا بني آدمٰ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وَأَذَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَأَذَقْنَاهُمْ مِنَ الْقُرْبَىٰ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَرَىٰ كُلَّ أُنَاسٍ يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه اعما ما فهو في الاخره اعما وأضل سبيلا ومن ما فهو في الآخرة وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْسِرُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَ لِيَكِي تَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَفَضُّوكَ خَلِيلٌ وَإِن كَادُوا لَيَفْسِرُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَ لِيَكِي تَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَفَضُّوكَ خَلِيلٌ ولولاه ان ثبتنا لقد استوكن اليهم شيئا قليلا إليهم شيئا قليلا اذا لا اذكنك وضع الحياه وضعت الماماتكم لا تجد لك على المال نيرا اذا لا اذكنك وضع الحياه وضعت لا تجد لك على المال وَإِن كَذُّوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِن كَذُّوا لَيَسْتَضِجُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ثنة من قد أرسلنا قبلك نوت لنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ثنة من قد أرسلنا قبلك نوت لنا ولا تجد لسنتنا حَتَّى إِذَا سَارُوا فِي الْمَدِينَةِ فَتَخَطَّفُوا قَمِيصَهُ فَأَلْفَකයَ سِحْرُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ قُرْآنَ الفجر. الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مشهودا.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 وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان ذهوق وقل وَنُزِلُ مِنَ الْقُوَّةِ لِمَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِينَ إلَّا خَسَارًا مِنَ الْقُوَّةِ لِمَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يزيد إلا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهداك ليلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهداك ليلا ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتن من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتن من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بني علينا وكيلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا بنيك ثم لا تجد لك بني علينا إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يحسون بمثله قل لئي سمعت لا يحسون بمثله لا يحسون بمثله ولو كان بعضهم لبعض لِيُضِلُّوا وَلَوْ كَانَ دَعْوُهُمْ لَضَلالًا وَرَقَدْتُ قَوْفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلُّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَرَقَدْتُ قَوْفَنَا لِلنَّاسِ في هَذَا الْقُرْآنِ كل ما فيك أبى أستنى إلا هو. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرضين بوا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفضر الأمها خلالها تفديه. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفضر الأمها خلالها أو تسقط السماء كما دعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أَوْ يَكُونَ رَكَبَيْتٌ مِّنْ زُخْرُبٍ أَوْ تَرْقَىٰتِ السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِغُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِسَابًا نَفُرَأُهُ يكون أَوْ يَكُونَ رَكَبَيْتٌ أَوْ السَّمَاءِ ولن مِنَ الْيَوْمِ كَشَفَتْ لَنَا نَزْلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كنت إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كنت إِلَّا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أم قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مقمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مقمئنين لنزلنا عليهم قل كفى من الله شهيدا بين وبينك قل كفى من الله شهيدا بين وبينك إنه كان في خبيرا ضييرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن, ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحصلهم يوم القيامة على عزوهم يوم وبكما وصمة.ونحصلهم يوم القيامة على عزوهم يوم وبكما وصمة.مأوهم جهنم كلما قبت زدناهم سعيرا. مَن وَجَدَ مِنَّا كُلُّنَا قَدْ ضَلِّينَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ذلك جزاء لأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عزاما وغتاة أئنا لها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخزق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجرًا لا غيب فيه وجعل لهم أجلًا لا غيب فيه فأبض ضالين إلا لا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَسُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَسُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ بُشَاهَا ثِنَايَا بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لك العلم سماء أنزل إلا رب السماوات والأرض بطائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا قال لك العلم سماء راد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه وملمعه جميعاً. راد أن يستفزهم من الأرض ومن معه جميعا من بعده لبني إسرائيل. قُولُوا الْأَظْفَ إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ إِنَّا لَكُمْ لَفِي ظِلٍّ وَقُولُوا لَنَا غَادِرِينَ وَاصِلٌ لَكُنْ الْأَظْفَ إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ إِنَّا لَكُمْ لَفِي وبالحت أنزلناه وبالحت نزل وبالحس أنزلناه وبالحس نزل وما اوسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما اوسلناك إلا مبشرا وطرعنا فرقناه لتقرأه على الناس على مثفن ونزلناه تنزيلا وطرعنا فرقناه لتقرأه على الناس على مثفن ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا <تصفيق> إن الذين أوتوا الأيلم من قرمه إذا يتلى عليهم يخرون من الأزقال سجدا إن الذين أوتوا الأيلم من قرمه إذا يتلى عليهم يخرون من سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لنفقولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لنفقولا ويأخذون للأذقان يركون ويزيدهم كشوع قولوا الله اول و يقولوا حسنا قولوا الله او بالله الرحمن الله او الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ايما فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافص بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بطلاتك ولا تخافص بها وابتغ ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اللهم الحمد لله الذي لم يشته ورده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له شريف في الملك ولم يكن له ولو من الظلم وكذر تشبيرا